اجعلتم سقايه الحج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله اللهم لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزين. يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان ورضوان وجنة لهم فيها نعيم قيم خالدين فيها خالدين فيها أبدا إن الله عاده جُرٌ عظيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحب الكفر على الإيمان.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 وَأَمْوَالٌ نِقَتَ رَفْتُمُوها وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَدَهَا وَمَسَاكِنُ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إليكم مِنَ اللَّهِ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا